وَنُ لكُِّه مَزَةٍ النُمَزَةٍَّ جَمَع ماَا لَ وَعدددَهُ يَحسَبُ أن ملَهُ أأَخْندَ كَلّا لَ بَدََّ فِيحُقَمَ وَمَا أَدَركَمَ الحقَمَا نار اللهَِّ المُوقَ نار اللَّهِ المُوقَ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة